يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 125. وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما إتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا, الهدي ولا القلائد ولا امن من البيت الحرام يبتغون يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاشْقُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ قوم أَلَّا تَعْدُوا ۘ وَلَا تَرْجِعُوا ۘ وَقُولُوا هَلْ لَكُمْ رَأْيٌ ۘ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاشْقُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ واتقوا الله إن الله شديد العقاب